بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم نعم الوحي يحسب أن لن عليه أحدا يكون أهل الهتمالا مبادا فيحسب أن لم uh -huh. اياذ سبن الذي يقول رعاك في يقول اهل لن يبدل تهوا ما اجيرك انا والله تذكر خذتنا وقعاهم في يوم الزي مسوضة يجي من زى مقربة أوم الزيقين زى cha Um nagada na luna nazima mau watauła الذين كفروا شاكون بي ا يا تشلا في مو